وَإِذَا Tidaklah عَلَيْهِ آيَاتُنَا ayat مُسْتَكْبِرًا kepadanya, kecuali dengan كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ tidak فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ dengan خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن بكم وبث فيها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 وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعْذُرُ يَا بُنِيَ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ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 ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إن فتكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير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 ولكِتابٌ منيرٌ وإذا قِيلَ لَهُمْ اتَبعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهمْ إلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور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 نمتعهم قليلاً ثم نضّرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل الحمد لله Balakharuham la yaglamun. Lillahi ma fi al-samaوات wal-arḍ. Inna Allāhu wa al ولو أن في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم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 إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغْرَرْنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرُرْنَكُمُ بِاللَّهِ غَرُورٌ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِبَاد